اسمع إن كان لك قلب لمن كان له قلب اسمع, إسمع. إسمع. يوم تكون السماء وكن وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. يوم القيام إنه يوم الطامب. يوم الطام ويوم الصاقة إنه يوم الفرار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ عبد الله, عبد الله يا عبد الله لما تتفكر وتتدبر في الموقف وشدته في ذل الخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل الأبصار خاشعة والقلوب وجلة وأنا وأنت والجميع في انتظار <تصفيق> كيف تكون النهاية كيف تكون النهاية؟ يوم كيف تكون <تصفيق> يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهلي ومن أوطاني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهلي ومن أوطاني يوم القيامة. ذلك اليوم الذي كانوا يعدونه. <تصفيق> لفررت من أهلي ومن أوطاني. لا إله إلا الله كيف يكون الحال؟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 ستسأل عن القليل والكثير. ستسأل, ستسأل عن الصغير والكبير. ستسأل, ستسأل عن العمر بما أبنته. ستسأل ستسأل. الشفاء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه وشبع الشفاء. الشفاء <تصفيق> يا ربي, ربي أمتي <تصفيق> أمتي. شدة الموت وشدة الأهوال نادى بأعلى الصعود أمتي أمتي فأين أمتهم فأين أمتهم شيبهم وشبابهم ونساؤهم أين هم من سنته وسيرته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 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فمن قدر على خلق الإنسان في أطوار في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة أخرى بل الإعادة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 ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى, الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت بلى قادر بلى قادر ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 ويسألونك عن الجبال، فَقَلِيلَ سِفُهَا رَبِّ نَسْهَا، فَيَدْرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، لا تَرَى بِهَا عِوجًا وَلَا أَمْكَ، يَوْمَ إِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوجًا، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا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 على أرض بيضاء عفراء يعني مائلة إلى الحمراء كقرصة النقاء ليس فيها علم لأحد رواه مسلم قرصة النقاء يعني كقرص الدقيق أما حال الناس فحفاة عرى عن عائشة رضي الله عنها قالت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 ثم تزداد الأهوال ثم تزداد الكرب فتدن الشمس من رؤوس العباد فيغرقون في العرق عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر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 قال سبحانه كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الإنسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يندم نادم ويتحسر المتحسر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 لأتت عليهم من أولهم إلى آخرهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وسفيرا وإذا طلقوا منها مكان ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة ودعوا ثبورا كثيرة إنه يوم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 نفسي نفسي نفسي أحبتي هذا حال الأنبياء حال أولو العزم من الرسل قال الحال يقول اللهم سلم سلم فكيف سيكون حالي وحالك هذا حال الأنبياء هذا حال أتقى البشر وأخوف البشر فكيف سيكون حال العصاءة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 وَسَلْتُ أُعْطَهَ وَاشْفَعْتُ أُشَفَعْ فأقول يا ربي يا ربي أمتي فأقول يا ربي أمتي أمتي, أمتي, أمتي, أمتي الحبيب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 فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء للناس في سائر الأبواب يقول بأبيه وأمي والذي نفسي بيده إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر وفي رواية وليأتي عليها يوم وليأتي أن عليها يوم وهي كضيضٌ من السحم يا مدعي حب يا مدعي حب لا تخالفهم فالخلف يحرم فالخلف يحرم في دين المحبين ما لي أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدويناً خذها سماوية خذها سماوية خيرا تفوز به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 وليصد عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيئني ملك فيقول وهل تدري يا محمد وهل تدري يا محمد ما أحدث من بعدك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 افتح قلبك يا راعك الله. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماإهو أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني آنيته كنجوم السماء. من شرب منه فلا يضمؤ أبداً. من شرب منه.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 إنه حساب بالثرة، إنه حساب بالثرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب في ذلك اليوم، قال سبحانه.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 الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين الأمنية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 وقالوا لجلودهم لمَ شاهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تُرجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فاين يصبرون فان يصبروا فالنار مثوى لهم فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعذبوا وان يذوقوا وان فما هم من فلا اله الا الله فلا إله إلا الله كيف يكون الحل إذا شهيدة العينان وقالت أنا إلى الحرام نظرت ولا إله إلا الله إذا شهيدة الأذنان فقالت أنا إلى الحرام استمعت ولا إله إلا الله إذا شهيدة اليدان وقالت أنا بالحرام بطشت وأخذت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 فيشرأ ابون وينظرون فيقال لهم أتعرفون هذا فيقلوا نعم نعرفه إنه الموت ثم ينادى أهل النار ثم ينادى أهل النار فيقال يا أهل النار أتعرفون هذا فيشرأ ابون وينظرون فيقلوا نعم إنه الموت فيؤمر به فيذبع ثم ينادى ثم ينادى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 وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريض الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنه اليوم الآخر إنه اليوم الذي لا يوم بعده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 فيقول هاء مقرئ كتابية إني ظننت أني ملاك حسابية النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليه وفي المقابل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، ولم أدري ما حسابي الأمنية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية النتيجة خذوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ذنبه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 صاحب القلب فإن كنا نعرف هذا ونسمع هذا إذا لابد من العمل والصدق والإخلاص والصبر والاحتساب وإلا سنقول وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابيه وأقول حزني إن أكن أوتيته بشماليه وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابه وحرق قلبي أن يكون مع القلوب القاسية تظن أن الموقف قد انتهى لا القادم أشد والقادم أعظم ستؤمر أيها المسكين أن تعبر الصراط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 أبت نفسي تتو بفما احتيالي إذا برز العباد لذ الجلالي وقاموا من قبورهم سكارا بأوزار كأمثال الجبالي وقد نصب الصراض لكي يجوزو فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى والمتكبرين والفريق الآخر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ضبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء فنعم أجرا العاملين فنعم أجرا العاملين نعم الكلام لمن كان له قلب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 عما يتساءلون عن النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون فيبكي إلى خروج الفجر فيبكي إلى خروج الفجر إنه النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون يسمع يوما رجلا يقرأ والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود إن عذاب ربك لواقع لو إن عذاب ربك لواقع لو فيخر عمر مغشيا عليه كيف لا والقرآن يخاطب من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع يوم تمور السماء مورى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 اليوم الآخر حرمهم لذيذ الطعام ولذيذ المنام إنها مسؤولية الوقوف بين يدي الواحد القافار إنها مسؤولية السؤال إنها مسؤولية المصير عباد الله إنها مسؤولية إما جنة وإما نار هذا رجل منهم رضي الله عنه وارضاه يستشعر آية عظيمة لو تنزلت على جبل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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَأَمَّنْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا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 فلا يلومن إلا نفسه، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا. أسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يستر في ذلك اليوم.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 أبو زياد تمت الهندسة الصوتية باستوديو مؤسسة الصدى الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالكويت. هاتف رقم أربعة هاتف رقم أربعة فاكس أربعة خمسة أيها الأحبة في الله. لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته